شبكة مزامير آل داود تقدم. الله ينتخطوا. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد رأى. صلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استوى استوى أقيموا صفوفكم وتراصل حاذوا بين المناكب وسدوا الخلل الله أكبر, الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر نفاثات في العقد ومن شر حاسق إذا حسد الله, الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا الله الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله أكبر الحمد لله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 اللهم انا ولاك اللَّهُ أقبل وله الحمد. الله, الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Assalamu alaikum het hebt over de rechten